والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ اخذوا اولئك لهم عذاب مهين واذا في أذنيه وقر فبشره بعذاب أذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وَعَلَى اللَّهِ حَقٌّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَبْدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أن دمي دبكم وبث فيها من كل داء. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ظلال مبين ولقل آتينا لقمان الحكمة أن اشكر وَمَن يَشْكُو فَإِنَّمَا يَشْكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَنَّ قُمَانَ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان نشرك له المنعطين ووصينا الانثان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاها في عامين ويرضعه في عامين إِنْ شَقُلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيدُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَهُمَا فَلَا سبيل من أنام إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردن فتكن في صقرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَلَا تَصْرِخْ بِخِنْدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنك والأصوات لصوت الحبيب ألم تروا أن الله سفر I'm uh...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 وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عينوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب خلال إِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكْثَرُهُمْ لَهُ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أغلا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لا في ذكرماته الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع بصير لَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ يَجْرِي إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى كُلٌّ يَجْرِي يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُرْسَمًا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ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 الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرز فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل غير يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لنرونكم الحياة الدنيا ولا